سنتدارس بحول الله تعالى وقوته في هذا اللقاء اسم الله الصمد الصمد معناه الذي له كل صفات الكمال التي لا يلحقها نقص بحال فالخلائق لهذا السبب يصمدونه أي يقصدونه ويتوجهون إليه بحوائجهم في أبدانهم وأرواحهم وقلوبهم ومعاشهم ودينهم ودنياهم اسم الله الصمد يدور حول هذين المعنيين المعنى الأول أنه له صفات الكمال لا نقص فيه والمعنى الثاني أنه الذي يقصده الناس ويتوجهون إليه بحوائجهم ورد هذا الاسم ولم يكرر في القرآن إلا في في صورة الإخلاص ورد مرة واحدة وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في شأن صورة الإخلاص أمورا عدة فذكر أنها تعدل ثلث القرآن ففي الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث يبي الدرداء رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا وكيف يقرأ ثلث القرآن إزاي يعني يصلي كل يوم بعشر تجزاء إزاي مثل ذلك قالوا وكيف يقرأ ثلث القرآن قال قل هو الله أحد تعضل ثلث القرآن وفي رواية قال إن الله عز وجل جزأ القرآن بثلاثة أجزاء فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن فأول شيء فيها أنها تعدل. ثلث القرآن حديث في البخاري حديث أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك وكأنه يتقالها قال له الرجل أعد طول الليل بيصلي بقول هو الله أحد فتقال لها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس بيده إنها لا تعدل ثلث القرآن قالوا أن الصحابي الذي كان يصنع ذلك هو سيدنا قتادة بن النعمان أول مزية في صورة الإخلاص التي احتوت على اسم الله الصمد أنها تعادل ثلث القرآن الأمر الثاني أنها توجب لمن فهمها وبالتالي فهم اسم الله الصمد توجب له الجنة الحديث رواه الإمام مالك في الموطأ وصعاه الشيخ الألباني من حديث أبي هريره رجل الله عنه قال أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ماشي مع هذا الصحابي مع سيدنا أبو هريره يقول أنا ماشي معاه فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كف ونحن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت فسيدنا أبو هريره تعقبه فقال ماذا يا رسول الله ماذا تقول إيه وجب إيه قال وجبت له الجنة فقال أبو هريرة رضي الله عنه فأردت أن أذهب إلى الرجل فأبشره ثم فرقت أن يفوتني الغذاء مع رسول الله ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وراحين نتغدى مع بعض فقلت طب خلاص نتغدى مع النبي معدن نرجع قال ففرقت أن يفوتني خفت يعني أن يفوتني الغذاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذهبت إلى الرجل فوجدته قد ذهب فالمعنى الثاني أنها توجب الجنة. الأمر الثالث، من أحبها أحبه الرحمن. اللي يحبها يحبه الرحمن. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقوله الله واحد. ده يصلي يقرأ الفاتحة، ما دني يقرأ ما يتيسر ويقرأ كله الله واحد. ييجي الركعة يقرأ ما يتيسر ويقرأ كله الله واحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم خافوا انه يكون الموضوع ده في بدعة بقى ولا في إيه ولا إيه؟ فذكروا ذلك لمسح صلّى، الله عليه وسلم فقال لهم سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسأله، فقال لأنها صفة الرحمن، صفة الرحمن ليه؟ الأحد الصمد لأنها صفة الرحمن، وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه لأنه أحبها. يبقى خذنا كده ثلاث حاجات أساسية في فضلها وبالتالي فضل من يفهم اسم الله الصمد واسم الله الاحد طيب ورد ايضا في جامع الترمذي وحسن الشيخ الألباني ان المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك اوصفه لنا انسب لنا ربك فانزل الله قل هو الله أحد. يبقى هي جامعة لصفات الرحمن سبحانه وتعالى وده هنشوفه لما نحلل اسم الله الاحد واسم الله الصمد اول شيء قالوا اصلها هذه الصورة تضمنت كل ما يجب إثباته لله من صفات نحن يسا بنقول أن الصمد الذي له كل صفات الكمال فبالتالي اللي حيفهم اسم الله الصمد يبقى حيفهم جميع الأسماء حيثبت لله الجمال هو الجميل هيثبت لله العفو هو عفو هيثبت لله الرحمة هو رحمن الرحيم كل المعاني دي في اسم الله الصمد فتثبت لله كل صفات الكمال التي لا يلحقها نقص وتضمنت كل ما يجب نفيه عن الله من صفات النقص فنفت عنه الأصل ليس له والد سبحانه وتعالى ونفت عنه الفرع وليس له ولد فنفت عنه الأصل ونفت عنه الفرع ونفت المثيل وليس له مثيل سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولم يكن له كفوا أحد يبقى جمعت كل المعاني وهو الموضوع كله عايزين بقى نقصل حتة كده في العقيدة احنا لما اتكلمنا في الاول خالص قلنا ان التوحيد ثلاث انواع ربوبية وقلوهية واسماء وصفات صح في تأسيمة تانية العلماء بيذكروها بيقولوا التوحيد ده على نوعين توحيد بنسميه توحيد المعرفة والاسبات وتوحيد بنسميه القصد والطلب لو خدنا التلاتة وحبينا نقسمهم على الاثنين واحد حياخد اثنين والتاني حياخد واحد ايه بقى؟ توحيد المعرفة والإثبات ده الربوبية والأسماء والصفات والتوحيد التاني اللي اسمه توحيد الايه؟ القصد والطلب ده ده توحيد الألوهية طب أبين أكتر هنا المطلوب ايه؟ في توحيد المعرفة والإثبات مطلوب ان انت تثبت له كل كمال وتنفي عنه كل نقص ادي الصمت فعشان كده مداره كله قصة المعرفة والإثبات دي كلها فيها أنا دلوقتي في ربوبية قلت إيه أثبتت إن ربنا هو الخالق وهو الرازق وهو سبحانه وتعالى مدبر الأمر وهو اللي بيحي وهو اللي بيميت الخمس صفات كل دول أنا بثبت له صفات إيه كمال تليخ به سبحانه وتعالى فهو حي سبحانه وتعالى ويحي وهو سبحانه وتعالى منزه عن النوم والغفلة ومنزه عن السنة عشان كده لما هنيجي بعد كده في اسم الله الحي القيوم هنتبين الموضوع ده لما نيجي نشرح حية الكرسي بس الشاهد الله له ذلك كله ولما باجي بثبت له الأسماء وصفات بثبت له كمال صفاته سبحانه وتعالى يبقى احنا كده الموضوع هنا كله دائر على دائرتين الدائرة الأولانية اللي هي ايه أثبت له كل كمال وانفع عنه كل نقص وبالتالي انت بتشوف نقصك هو لما أنا بثبت لربنا أن هو لا له نقص بقول ان ربنا ما بينامش إنما أنت لازم تنام إن ربنا سبحانه وتعالى ليس له والد إنما أنت لازم توجد في الدنيا بوجود والد إن ربنا لا يحتاج إلى زوجة له يس له صاحبة سبحانه وتعالى إنما أنت محتاج ده في حياتك إن ربنا سبحانه وتعالى منزه عن اتخاذ الولد إنما أنت تبقى محتاج ولد عشان كل ما هتكبر في السن يبقى ده سندك وظهرك المعاني دي كلها هو سبحانه وتعالى منزه عن كل ذلك دي اتفهمت الناحية التانية بقى اللي بنسميه توحيد الإرادة وتوحيد القصد ده اللي هو توحيد الأولوية اللي هو توحيد العبادة قالوا ده اللي فيه آية أوصورة صورة الكافرون فإذا كان توحيد المعرفة والإثبات ده كله داير في صورة الإخلاص كلها بتتكلم على المعنى ده بس بطلوا كل كمان بن في عنه كل نص صرت الكافرون بابتولي قولي يا يهال كافرون لا أعبدو انا مش حذل لحد غير ربنا أنا مش ححب حد غير ربنا أنا مش حمتثل لأمر حد غير أمر ربنا أنا مش حنتهي عن أي شيء إلا اللي نهاني عنه ربنا هي دي لا أعبدو ما تعبدو أب تتكلم فيه أنا لا أقصد إلا الله أنا لا ابتغي إلا الله أنا لا أريد إلا الله وخذن بلكو المعنى فهي المعنى كله هنا فإذا أثبتت المعاني دي كلها يبقى أنت كده وحدت ربنا يبقى أنت كده عرفت يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله فهمتوا طيب يبقى صورة الإخلاص بتحقق النص عشان كده قال صلى الله عليه وسلم قال إن صورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن قال في الكافرون أنها تعدل ربع القرآن ربع القرآن ما معنى التأسيمة دي علشان هو مدار الأمر كله هنا على الدائرتين اللي احنا اتكلمنا عليهم دول بتوع التوحيد. طيب. قالوا إن صفات الكمال تثبت باسم الله الصمد وانا لو أثبت له الكمال يبقى بنفي عنه النقص يبقى الاتنين في اسم الله الصمد الاتنين مع بعض يبقى كلا كلها زي ما قلنا إيه؟ المعرفة والإثبات كلهم هنا أقولها لكم كمان فاكرين ما قلنا سبحان الله والحمد لله سبحان الله بتعمل إيه؟ بتنزه ربنا عن النقص الحمد لله بتثبت ربنا الكمال انا وانا بقول سبحان الله لما بتشوف شيء غريب شيء اصلا صعب عليك يعني دي ما كانتش متوقع خالص فسبحان الله ايوا سبحان الله لانه انت قدراتك ما تقدرش توصل لده فانت بتشوف عيوبك فبتقول سبحان الله انما هو انعم عليك بنعمة فانت عارف انه هو المسديهة وهو اهل التقوى واهل المغفرة واهل المن والفضل والاكرام ومن هنا للصبح نوعا نتكلم في المعاني الجميلة دي هو كذلك فبتقول الحمد لله أثبت له الكمال وأنفي عنه النقص يبقى برضو الاثنين بيحققوا بيحققوا اسم الله الصمد عشان كده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ليه علشان ليه سقيلتان في الميزان ليه حبيبتان الرحمن ليه الكلمتين الخفيفتان على اللسان دول بالثقل ده علشان بتحقق المعنى ده بتثبت لله كل كمال وبتنفي عنه كل نقص بتقول سبحان الله وبحمده ومعدم بتعملها على جهة الإجلال والتعظيم سبحان الله العظيم يحبهم منك قوي علشان الخطر كده تقول سبحان الله مئة مرة تغفر ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر ليه يعني علشان بيشهد معنى التوحيد فهمنا الموضوع طيب يبقى الأحد الصمد الاسمين اللي وردوا ها هنا هم اللي اتنين بيتكلموا على نفس المعنى لما نيجي في تحليل اسم الله الأحد هنبينها أكتر بس خلونا دلوقتي في تفصيل اسم الله اللي إيه؟ الصمد طيب طالما كده أنا بقى عايز أؤمن باسم الله الصمد وحصل بقى ثلث القرآن وحصل بقى محبة الرحمن وتجب لي الجنة المعاني دي كلها ايه المطلوب المطلوب أول شيء تعرف نفسك تعرف نفسك قالوا من عرف نفسه عرف ربه هتعرف نفسك ان انت ضعيف ازاي في كل شيء بقى زي ما قلنا كده انت محتاج ان انت يبقى ليك مشرب ومطعم وهواء وضياء وأشعة هتلقى ودلوقتي حيقولوا الصمد الذي لا جوف له ملوش جوف إنما أنت لك جوف فمحتاج تاكل عندك معذة فلازم تاكل والأكل ده بعد كده يمر بعدة مراحل وبعد كده يصير فضلاته وينتفع الجسم بشيء المهم أنت محتاج لأن لك جوف لابد أن يغذى فقالوا فالإنسان الذي له جوف لابد أن يكون محتاجا أما الله فلا جوف له هي دي معنى الصمد في فقط اللغة بيتكلموا يقولوا والصمد الذي لا جوف له إبليس لما رأى خلق آدم الحديث في صحيح مسلم في قصة خلق آدم فأول ما بص عليه قال إيه قال إنه أجوف ليس يصمد ده إيه ده ده أجوف ده كده حيبقى محتاج يأكل ويشرب ومحتاج حاجات كتير فقال ليس يصنع عارف هيخش له منين عشان كده ان الشيطان يجري من ابن أدم مجرى الدم علشان كده النبس صلى الله عليه وسلم ان انت وانت ساعة ما تاكن لازم تسمني ولازم تعمل لان الشيطان هيجري معاك فيها لانه عارف هيخش لك منين فهمتوا المعنى ده فاول شيء الانسان مننا يبتدي ينظر الى عيوبه الى نقائصه انت في صفاتك لسه أريين سوء الآية إن الإنسان خلق هلوع إذا مسه الشر جزوع وإذا مسه الخير منوع طب الإنسان ده بالحال ده لازم هيحتاج لحد ومش هتقدر تقضي أنت حاجاتك كلها تقدر تعمل كل حاجة في الدنيا ما تقدرش لازم حد ربنا يسخروا ليك علشان يقضي لك بعض الحوائج فمين اللي يقضي لك حاجاتك الصمد الذي يقصده الناس لقضاء حوائجهم خدتوا بالكم المعنين المعنين تاني الصمد الذي له صفات الكمال يبقى أنا عندي صفات النقص الصمد اللي بيقصده الناس لقضاء حوائجهم ليه؟ لأننا لازم يبقى ليه حد بيقوم بهذه الأمور قالوا ويشترط في من يقوم من بحوائج الناس واحد أن تكون له قدرة كاملة لأنه في الآخر خالص برضه هو اللي هيقوم لك بحاجة مش هيقدر يعمل التاني يقدر يعمل لك دي بس ما يقدرش يعمل دي صح فقدرته محدودة انما مين اللي قدرته عامة وكاملة وشاملة هو سبحانه وتعالى اتنين ان تكون قوته كاملة فلا يضعفه شيء لانه ممكن يكون عايز يقضي لك المعنى ده بس مش قادر ضعفت مش قادر اعمل اكتر من كده انما من الذي لا يضعفه شيء هو سبحانه وأن تكون متانته كاملة اسمه المتين فلا يثقله شيء ولا يمسه تعب ولا لغوب وأن تكون حياته كاملة فلا يغفل ولا ينام وأن يكون علمه كاملا وحكمته كاملة فلا يظل ولا ينسى وأن يكون عدله كاملا فلا يظلم ذقل ذرة وأن تكون عزته كاملة فلا يغلب بل هو الغالب العزيز سبحانه ده اللي يقدر يقوم بحوائجك فليس هذا يوصف به أحد إلا رب العالمين سبحانه وتعالى يبقى كده عرفنا إنه ربنا سبحانه وتعالى هو المستحق لهذا المعنى وليس لأحد غيره لأنه هو المتصف بكل كمال ولأنه هو سبحانه وتعالى الذي يصح أن يقصده الناس لقضاء حوائجهم لما له من صفات الكمال هذه قدرة وعلم مما فصلنا. يبقى احنا ندين لله التبركة تعالى بأنه اتصف بهذا على جهة الكمال ولا نقصة في مثل ذلك طب العلماء لما اتكلموا في تفسير هذا الاسم قالوا ايه؟ الكلام بقى كله عشان لما الحد يراجع المعاني دي كلها يبقى يفهم ان هم ديرين على نفس المعنين تجد انه اكثر قول السلف من الصحابة والتابعين تفسير ابن عباس على ذلك الشعب قال ذلك غير واحد من المفسرين لاسم الله الصمد قالوا الصمد الذي لا جوف له يقول لك لا جوف له لك يعني الذي لا يأكل ولا يشعر هو الذي لا يخرج منه شيء الذي لا جوف له كما ذكرنا كل ده عيد عليه الذي لا تعتريه الآفات الذي لا عيبه عنده الذي لا يبله الذي لا يفنه بينزهه عن كل صفة ناقص غالب كلامهم كله بيدور حول هذا المعنى ابن عباس قال إيه بقى الكلام جميل قال الذي كمل في سُدُده يعني في عظمته ومقداره سبحانه وتعالى الشريف الذي قد كمل في شرفه العظيم الذي قد كمل في عظمته الحليم الذي قد كمل في علمه العليم الذي قد كمل في علمه والحكيم الذي قد كمل في حكمته وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف اللي هو المعنى اللي احنا نسأل إلهي أنه له إيه؟ كل كمال سبحانه وتعالى وقلنا الصمد المعنى الثاني ذكر ابن عباس وقالوا أنه ده قول جمهور اللغويين وطائفة من السلف أن الصمد الذي يقصده في قضاء الحواج بعض الأهل العلم عشان تخذوها كده كفاية دائما قالوا صمد صاد ميم دال حللوها تحليل بيقولوا عليه التحليل صوتي بيقولوا ايه خدوها كده الميم الحرف ده لما بيستخدم في اللغة بيستخدم بمعنى الجمع تعال فاهمها لك بص الأمثلة دي كلمة أم لأنها هي التي تحتوي ابنها كلمة أمة مجموعة الناس دي كلهم فيبقى مجموعين على معنى معين فأمة الإسلام دول كلهم بيجمعهم الإسلام كلمة زي كلمة مثلا تقول ضرب ضربته بعدينما تتكلم على مجموعة من الناس ضربتم لما تتكلم عن واحد غائب بتقول هو لما تتكلم على مجموعة الناس تقول ايه هم لما تسأل ربنا وتقول له اللهم عشان بتقول انا دلوقتي بيدعيك يا رب بكل اسمائك وصفاتك مجموعة اسمائك وصفاتك فالميم بتستخدم للايه للجمع قالوا طب ادي الميم طب الصاد. قالوا الصاد مع الميم يبقوا الاثنين مع بعض عادة العرب تستخدمها في جمع شيء فيه قوة يقولوا ايه صمامة الصمامة بتاعة القرورة يعني بتاعة الإزازة قالوا لأنها تسد الشيء فلا يبقى فيه اي فرجة بتقفلها فالصاد مع الميم تبقى معناها ايه جمع لكن جمع فيه ايه قوة زي كلمة صمم انا مصمم على ان نعمل كذا مصمم يعني أجمع أمره خلاص هو ركز في حطة معينة وداخل على الموضوع بقوة مصمم فيبقى الصد والميم يبقى جمع وفيه إيه فيه قوة قالوا فإذا زدت عليه الدال قادي صم بعدين حط الدال صمد فمعناه الدال عادة حرف قوي تظهر قوته عند النطق الدال صمد لا الدل بتدي وانت بتنطق بها كده بتحسن فيه نوع من الفخامة في الشيء فقالوا كأن الكلمة بحروفها قد نطقت بالمدلول اللي احنا عادلين من الكلمة عليه فلما كانوا يصفون رجلا فيقول هذا رجل صمد معناه عندهم الذي اجتمعت عنده القوة والمتانة والحلم والاناة والعقل والشجاع وسائر هذه الصفات يبقى جمع بقوة جمع كل كمال فهو الصمد سبحانه وتعالى المؤمن بقى الذي يؤمن باسم الله الصمد ايه المطلوب منه اول حاجة احنا لسه ايليين انه متصف بصفات الكمال فقالوا ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها لما تنادي وتدع ربنا باسمه الصمد اجمع قلبك لسه ايليين جمع وقوة اجمع قلبك قوي لانك انت دلوقتي بتتكلم بكل اسماء وصفاته فاجمع قلبك اصلا واحد لما يدعي ربنا يقول اللهم اغفر لي فهو مستحضر معنى معنى الغفران في حق الله لما يقول يا رب عفو عني فانت واخد معنى انما لو قلت اللهم انت الاحد الصمد انت كده بتتكلم بجميع اسماء وصفاته فاجمع قلبك فاول شيء استجماع القلب لقصده احنا قلنا إنه هو معناه صفات الكمال وحاجة تانية اللي بيقصد فساعتها ما تركز في حاجة تانية ما ينفعش ذهنك يشرد وإنت بتقول الصمد وما ينفعش وإنت بتقول قل هو الله أحد وإنت بتذكرها دبر الصلوات إن أنت يشرد ذهنك لأن دلوقتي أنت مستحضر كل صفات ربنا يبقى أول شيء استجماع القلب لقصده تاني حاجة الإقبال عليه ما هو اللي بيقصد يعني أنت هدفك فين ربنا بيسألنا سؤال محوري جدا وخطير جدا ولو كل واحد عمل كده وقفة حياته وسأل نفس السؤال ده حاجات كتير أو تتغير ربنا بيقول فأين تذهبون قل لي لو سمحت انت رايح فين انت ماشي كده في الدنيا رايح فين ممكن يكون السؤال يعدي علينا لكن لو وقفت وانا صحيح وانا رايح فين وانا بعمل ايه وانا ماشيها ازاي وانا مركز صح لطريق الاخرى ولا أنا في حتة ثانية ولا الدنيا وغداني شمال ويمين فأين تذهبون قال الإجابة في موضع تاني إني ذاهب إلى ربي سيهدين الإجابة هي كده أنا رايح فين رايح لربنا يبقى مين المقصود يبقى هو الصمت الذي يقصده لقضاء حوائج الناس يبقى الإقبال عليه اوعد كن مدي ربنا ظهره كنت مجدان وقالوا الذي أعطى لله ظهره هذا الذي يمسك كتابه وراء ظهره وفي ناس مديه ربنا ظهره اه في ناس مديه ربنا ظهره باسم شخص دباله ربنا بينادي عليهم بينزل في الثلث الأخير بيقول هل من مستغفر وانت نايم بيقول هل من تائب وانت ولع على بالك بيقول هل من سائل وانت ممكبر مدي ربنا ظهرك فعشان كده السؤال بيقول لك انت رايح فين سكتك لفين رايح للصمم الذي يقصد يبقى الرقم اثنين الاقبال عليه رقم ثلاثة كثرة الدعاء لانه كثرة الدعاء هو المقصود فما فيش حد حيلبيلك طلبك الا هو فارفع ايديك انت بخيل ليه انت عاجز ليه ايعجزوا احدكم مش قادر ترفع ايديك ان انت تسأله ومن لم يسأل الله يغضب عليه لشكل كده النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسمه الأعظم حديث رواه الترمذي وابن ماجه وصححه شخص قال إن الإسم الأعظم في دول عشان كده كل واحد عادوا العلماء يقولوا يمكن اسمه الله هو الإسم الأعظم اسم الجلال والبعض قال لا الصمد ما الصمد بيجيب ده كله بعض قال لا الاثنين الأحد الصمن فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من دعا الله عز وجل بهذه الصيغة فقد أتى باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى سبحانه وتعالى وإذا دعى به أجاب المطلوب أنك تدعي بس تكون مؤدف في الدعاء هو الدعاء له آدابه علشان انت بتقصده وانت بتتعامل معه واحنا سنقول اجمع قلبك واستحضر هيبته واستحضر عظمته واستحضر انه قال واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيبه دعوة الدعي اذا دعان فهو قريب منك قوي وانت رفع ايديك فالمطلوب ايه واحد ادعو ربكم تضرعا وايه اه المطلوب انه اول حاجة ان انا اظهر له ضعفي وانا بدعي واذهر له مسكنتي. العلماء يقولوا تضاعف ما استطاع ورّله أن أنت غالبا فإن اللطف مع الضعف أكثر فبالتالي بيأمرك أن أنت تتضر عليه وفي نفس الوقت أنت محتاج أن أنت تسر بذلك ولا يطلع عليه أحد وتلح عليه في الدعاء وفي نفس الوقت يقول ودعوه خوفا وطمع تبقى خايف لا تقبل ذنوبك وأحوالك وفي نفس الوقت طمعان في رحمته كرم وفضله اللي اتنين في قلبك ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين الصمد يحب الذي يلح عليه في الدعاء والصمد لا يحب من لا يسأل فإذا تأدب بأداب الدعاء لتنال حظك من اسمه لإيه؟ اسمه الصمت طيب رابع حاجة احنا استقيلين انه هو متصف بكل الصفات الجميلة دي وصفات الكمال دي المطلوب مننا ايه حاول يكون ليك نصيب من ده كمين لما قلنا ان صفات الجمال نعمل زيها على ما نستطيع احنا كبشر هو رحيم وانت ارحم ارحموا من في الارض ارحمكم من في السماء هو جميل وانت لازم تتعامل بهذا المعنى برضو يبقى جميل الاخلاق وجميل السلوكيات هو عفو اعفوا يعف اعفو اه في واحد تجاوز حده اه امرتك غلطت في الموقف ده اعفو يعف عنك فتبقى طالما هو صمد ومتصف بصفات الكمال دي فخليك عبد رباني عبد رباني عينك على صفات ربك وبتحاول تطبقها في الكون دي على صفات الجمال طبعا اما صفات الجمال قلنا نعمل عكسها طيب خامس حاجة هو بيقصد لإيه احنا سأيلين يقصد لقضاء الحوائج انت تبقى كده في الارض تبقى انت كده عبد رباني زي ما هو بيقصد لقضاء الحوائج انت كمان تبقى مقصود لقضاء الحوائج وتعالوا بقى سمعكم كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى علشان نطلع بواجب عملي من مدرسة اسم الله الصمد اخرج الترمذي واحد الشيخ الالباني من حديث عمر ابن مر قال قلت لمعاوية ابن ابي سفيان اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من إمام والمسألة تخص الإمام اللي هو يعتبر ملك البلد أو رئيس البلد فمن دونه كل واحد له إله يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخل والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته أنت هتقف البابك على الناس الغلابة يبقى ربنا سبحانه وتعالى سيغلق عليك أبواب الرحمة إنما كن في حاجة الناس يكون الله في حاجتك وروى ابن أبي الدنيا في كتاب ورجعوا له كتاب ده مهم في المعنى ده كتاب اسمه قضاء الحوائج هو مجمع فيه الأثار والحديث الوردة في الباب لكن بعضها صحيح وبعضها ضعيف. لكن أنا جمعت لكم الأحاديث كلها صحيحة اللي في الباب روى ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج وحسنه الشيخ الألباني قال أحب الناس إلى الله من أنفعهم أي أنفعهم للناس الأكتر إيجابية الأكثر ثمرة على الوسط المحيط به المبارك أينما كان اللي بوجوده بتحل البركة في الناس بيسعى في إصلاح الخلل الموجود في الديرة اللي هو فيها فبينفع الناس خير الناس عند الله عز وجل أحب الناس إلى الله أنفعهم طب وأحب الأعمال وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مصر تعمل بقى رح مفصرها تكشف عنه كربة، هو في مشكلة كبيرة وفي ضائقة شديدة، عنده دين، عنده واحد مثلا مريض مرض شديد ومش عارف يعالجه فين، عنده كربة من كرب الدنيا، فتفرج أنت عنه هذه القربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوع مش ولا ان امشي يبقى دي تاني حاجة النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها أول حاجة أنفعهم تاني حاجة اللي بيدخل السرور على قلوب المسلمين بالمعاني دي ثالث حاجة قال ولا أن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن اعتكف في المسجد شهرة الآن أظن مسجدي المسجد النبي صلى الله عليه وسلم اللي صلى فيه بألف صلاة اعتكاف هنقول الرجل قاعد معتكف ده يا سيدي حيصلي الخمس صلوات بس اضرب بقى الخمس صلوات في تلاتين يوم ادي مية وخمسين صلاة واضربهم في ألف ادي مية وخمسين ألف صلاة عليه وسلم بيقول لا ده انا لو خدت بعضي ومشيت مع واحد عشان اقضي له حكته رحت معه المصلحة الفلانية او عملت معه كذا او معدت معه كذا ولا ان امشي مع اخي المسلم في حاجة احبى الي من ان اعتكف شهره تلاتة واربع ومن كف غضبه سطر الله عورته لا تغضب لا تغضب ومن كظم غيظا أنا عندي القدرة أن أنا أعرف أعمل مع الشخص ده يعني أعرف أوريح ولا أن يقول ومن كظم غيظاً ولو شاء أن يمضيه أنضاء لكن كظم الغيظ قال ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة ربنا يرضيه ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها مش مع الغاية مقضها تماما أثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام وإن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل الموضوع كله إيه؟ إيجابية المسلم مش قاعد في المسجد يتعلم فقط ويؤدي عبادته من بيت للمسجد وخلاص في حقوق للناس بتؤدي في مجتمع مسلم لازم يبقى المعاني دي موجودة فيه بيقضوا لبعضهم البعض الحوائج وروا ابن أبي الدنيا في قضايا الحوائج أيضا وحسنه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الأعمال أن تدخل على أخيك المسلم سرورا هنا في زيادة أو تقضع عنه دينا أو تطعمه خبزاً أو يسدي الدين حتى عيش وروى كذلك في نفس الموضع وحسنه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله أقواماً يختصهم بالنعم اسمع بقى دي إن لله أقواما يختصهم بالنعم لمنافع العباد ويقرها فيهم ما بذلوها النعمة هتبقى هو الدكمال مال واستخلفك عليه انت وكيل مش بتاعك فهو طلب منك ان انت تضع في موضوع يا سيدي كل اشرب منه زي ما انت عايز وعيش عيشة كويسة لكن المطلوب ان المال ده ما تنسبوش لنفسك المال ده لحقوق تانية انت لازم تحطها في هذه الحقوق فقال إن لله أقواما يختصهم بالنعم لمنافع العباد ويقرها فيهم ما بذلوها فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم أنت مش أمين هو أتمنك بأمانة وقال لك هو كده ما بعت لك الفلوس دي عشان تحطها هنا وهنا وهنا فانت بخلت ارفحه عنك هذه المعنى كانت ليه لقضاء حوائج الناس وروا ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج أصعر الشيخ الألباني قال عليكم باصطناع المعروف صناع المعروف دي اللي هو الخير ده اللي انت تعمله تعمل معروف في حد صناع المعروف فإنه يمنع مصارع السوء اهدي مهمة اوه في الزمن اللي احنا عايشين في ده زمن موت أهدي اهدي مصارع السوء عقوبات المعاصي من عقوبات المعاصي كده ان عليه وسلم ذكر فجأة الموت انها من اشراط الساعة وقال فجأة الموت اخذت اسف اللي هو يقول لك دا اتخطف هو كده أخذت أسف فالناس ملحقش هو ملحقش فالله أعلم كان على حال كويس ولا كان على حال ما أعلم بي الله ربنا جاي مرة واحدة عربيته كان بيفكر في إيه ده بقى كان رايح الشغل كان بقى ذاكر ربنا ولا كان في غفلة محنا مش فهمين وهو في السكرات وقال شهدت التوحيد ولا كان دماغه في حتى تانية فقال أخذت أسف فهي دي مصارع السوء اللي هي بقى سوء خاتمة اللي هي عقوبات المعاصي ضنك ووجع قلب في الدنيا وووو و... و... و... و... و... ادي مصارع السوق فقال ان عمل الخير يرفع عنك عنا عمل الخير وقضاء حوائج الناس يقي مصارع السوق يمنع مصارع السوق وعليكم بصدقة السر فانها تطفئ غضب الرب صدق لمخلوق يعرفها حتى انت ممكن يعني ما تبقاش عارف انت طلعت ايه من جيبك لوحدها كده وما حدش اطلع عليك خالص دي ارجع بس برضو في أوقات محتاجين صدقة جهر لما احنا عايزين يا جماعة نجمع عشان نعمل مش عارف كذا فيطلع واحد يحط مبلغ فالناس كلها تتأسبي بي اهي دي برضو لها فضلها بس السر دايماً يبقى أفضل علشان أرجى للإخلاص عشان كده قال فإنها تطفئ غضب الرب وقال فعل المعرف يقي مصارع السوء في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواه الطبراني وحسن الألباني ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه ثم جعل من حوائج الناس إليه فتبرم فقد عرض تلك النعمة للزوال وبعت له واحد علشان خاطر يعني هو الرسالة تبقى واضحة تماما فمع لشيو بتاع قصة عالفين الأقرع والأبرص لما راح له يقول له أنا محتاج يقول له إيه يقول له الحقوق كثيرة طبعا من إيه بس أنت عارف الوضع دلوقتي صعب أو اليومين دول العملية مش مشي خالص تم تسمعش على أحوال الناس ولا إيه يقول له الحقوق كثيرة ومنسي نعمة ربنا اللي أنعمها عليه هو بقى مبدأ الحقوق كثيرة ده اللي ماشي اليومين دول فكذلك في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدق قيل أرأيت إن لم يجد قال كل واحد لازم يتصدق ما فيش مسلم ما يتصدقش طب قالوا له طب افرض واحد غلبان هيجيب منهم فلوس قال يعتمل بيديه ينزل يشتغل شغلانه ويبقى عامل جزء كده على الجنب خمسة في المية من المرتب ان شاء الله اي مبلغ حطه على جنب ده لازم يتصدق بيه فقال يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق ياكل ويشرب وفي نفس الوقت ايه يتصدق قال رأيت اين لم يستطع طب مش قادر افرد هو ما عندوش القدرة غلبان مريض مش هيعرف ينزل يشتغل يدوبك بيأكل نفسه قال يعين ذل الحاجة الملهوف لما يجيله حد يقف جنبه ويساعده باللي يقدر عليه قالوا أرأيت إن لم يستطع طب افرد ولا قادر برضو يعمل دي قال يأمر بالمعروف يقول كلمة خير يأمر بالمعروف أو بالخير قال أرأيت إن لم يفعل قال يمسك عن الشر خلاص اقفل لسانك مش عايزين يبقى اكفينا أذاك المهم تعمل الحاجة هذه صدق. قال فإنها صدق. خدوا بالكم بقى تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم نبهنا عليه في موضوع قضاء الحوائج ده الحديث عند أبي داود صفحة الشيخ من الحديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شفع شفاعة لأحد ما الشفاعة دي قضاء حوائج؟ انت رحت شفعت له في مشكلة معينة ومشيت الموضوع قال من شفع شفاعة لأحد فأهدي له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربع اعتبرها كده هو راح يعمل الكلام ده ليه دي مش قدامها دي أنا النهاردة رحت شفاعة الشفاعة ده أنا أجر عند الله عز وجل فلما جت له الهدية فهي دي قدام دي فقال له لا دي ربع الربع أنه يبقى الشيء متفاوت أصلا كأنه ده كان دين وانت بتوفيه فلما جيت اتوفى خدت أجر أكتر ما ينفعش قال فقد أتى بابا عظيما من الربع اعملها لله وما تبصش ان انت مخلص له الموضوع ده فهو حيفتكرها لك فيه موضع آخر ما تبقاش كده فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربع أخيرا من فوائد اسم الله الصمد المنهجية الهدف أمة الإسلام تحتاج إلى هدف للأسف الشديد نحن نعيش بلا أهداف وهو ده المعنى اللي أنا أشرت عليه في حكاية فأين تذهبون؟ إنما ربنا بيقول الهدف والمقصد والاتجاه المفروض يبقى ليه شوف ربنا يقول إيه يقول وأن أقم وجهك وإيه الشك رايح فين؟ وأن أقم وجهك للدين حنيفة ولا تكونن من المشركين دي في يونس في الروم في موضعين يقول فأقم وجهك للدين حنيف فطرة الله التي فطر الناس عليه والله اللي حيمشي السكة دي هو اللي حيتمشى مع فطرة الإنسان هو ده اللي حيتمشى مع الفطرة مع الجسد والروح والعقل والعاطفة الشرع بيوصلها له فطرة الله التي فطر الناس عليه ويقول في موضع الآخر فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يتصدعون والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا الدعاء ليكون مسك الختام قال صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مطجعك فتودأ وضوءك للصلاة أدي أدب النوم ثم اتجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك أدي محل الشهد وش راح فين للصمد الذي يقضي حاجته ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إلي لا منج ولا ملجأ منك إلا إلي آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت قال فإن مت على الفطرة هي دي فطر السالمة المعاني دي كلها هي اللي بتخليك إنسان إن أنت عارف إن في حياتك الصمت سبحانه وتعالى أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل فيما قلته وما سمعتموه حجة لنا لا علينا أسأله تبارك وتعالى باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب اللهم أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى وما يقرب إليه من قول أو عمل ونعوذ بك ربنا من كل ما يحول بيننا وبينك اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى ورفقة النبي محمد في أعلى الجنة اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك اللهم ارزقنا محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا اتباع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 تقبل يا رب توبتنا ارسل يا رب حوبتنا اجب يا رب دعوتنا اسلل سخائم صدورنا نسألك الثبات في الامر والعزيمة على الرشد ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك قلوبا سليمة وألسنة صادقة ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم